بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قرئ افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قرئ افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذينهم عن اللغو معرضون. والذينهم عن اللغو معرضون. والذينهم من الذكاء سعيون. والذينهم من والذين لفروجهم حافظون. وَمَا ذِكْرُهُمْ فُرُوجُهُمْ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجٍ أَمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومٍ إِنَّ عَلَى أَزْوَاجٍ أَمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومٍ أَمَنِ اسْتَغَوَرُوا أَذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ أَمَنِ اسْتَغَوَرُوا أَذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الإنسان ثم جعلناه فِي في قرار مكين ثم جعلناه نطفة فخلقنا النقطة علاقة، فخلقنا العلاقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام، فكسون العظام لحمة. ثم خلقنا النقطة علاقة، فخلقنا العلاقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام. فكسون الاعظام لحمًا، فكسون الاعظام لحمًا، ثم أنشأنه خلقًا آخر، فكسون الاعظام لحمًا، ثم الله أحسن القالدين.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 يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا سَمَاءً وَطَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وأنزلنا من السماء ما أنبِقَدرٍ فأسكنناه في الأرض وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْبِقَدَرٍ فَأَسْكَنْنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ عَلَى ذهاب لا قادرون، وإن على ذا ذيل قادرون، فإن شئنا لكم به جنات من نخيل وأعمدة لكم فيها فواكه كثيرة فأنشأنا لكم به. جَنَّاتٍ نَخِيلُ وَأَمْرَضْتُمْ فِيهَا فَوَاتِرٌ كَثِيرَةٌ فِيهَا فَوَاتِرٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا فِيهَا فَوَاتِرٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وشجرة تخرج من قُورِ سِهْنَاءَ تنبت بِالدُّهْنِ وَصِيرُهُ لِلآكِ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِزْرَهُ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِزْرَهُ نُسْتِكْمُ مِمَّا فِي بُكُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ كثيرون فيها ورثون فيها بنات كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تهملون. ولقد أوسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم يعبد الله مِنْ من إله غيره ولقد أوسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم يعبد الله أبالكم من إله غيره أفلا تتقون أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما آذى إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم فقال الملأ الذين كفروا من قوم إلا آجاء لا بشع مثلكم يريد أن يتفضل عليكم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 زل ملائكة ما سمعنا هذا آبات آبائنا الأولين إنه وإلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين إنه وإلا رجل تربطوا قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أجسمع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فأوحينا إليه أجسمع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء فَرَدَّ النُّورُ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَاضَتِ النُّورُ فَسْلُكْ فِي هَذِهِ كُلَّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وفارت لَنُفَتِّكَنَّ كُلَّ ذِي زَوْجَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ نَّجَّيْنَا فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ولا تخاطرني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على القلق فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين أجزت أنت وأنا ما تعلقون في دفون الحمد لله الذي نجانا من القوم الغيورين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأن خير المنزلين. وَقُلِ ٱلرَّحْمَٰنُ إِلَٰهُ ٱلْعَٰلَمِينَ مُغَٰثِرٌ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَٰتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَدِعِينَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَٰتٍ وَ قالوا بسرين ثم أنشأنا من بعضهم قرنا آخرين ثم فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله مالكهم من إلائِ الغير فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إلَائِ أَفَلَا تتقون أفلا تستكون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء ان الاخرة واسف لازم واطرطاهم في الحياه الدنيا ما ذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه وأسقطوا في حياتي الدنيا ما هذا هذا شؤم ابنكم ياكل مما تأكلون من يأكل مما تأكلون وهو يشرب مما تشربون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 أيعدكم أنكم إذا مستم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أيعدكم أنكم إذا مستم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون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 دنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوتين إن هو إلا رجل اشترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين إن هو إلا رجل اشترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب صل بما كذبون. قال رب صل بما كذبون. قال عما قريب اللّه يسبحن نادين. قال عما قريب فأقدّتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غتاء. فأقدّتهم الصيحة بالحق فجعلناهم للقوم الظالمين. فضُع للقوم الظالمين. ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ فَتِنَ اجَلَهَا وَمَا يَسْتَخْرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَخْرَا ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَخْرَا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً وَرُسُلُهَا كَذَّبُوهُ أتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحادير كلما جاء أمة رسولها كفه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحادير فبعدا لقوم لا يؤمنون تَغُوثَ لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إلى فرعون وملئه فاستسبوا وكان قوما عادين. إلى في وملئه فاستسبوا وكان قوما عادين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقوم لنا عابدون. فقالوا أنهم لبشر مثلنا وخوفا لنا عظيم فكذبوهما فكانوا من المهللين فكذبوهما فكانوا من المهللين ولقد أتينا موسى الفتاة لعلهم يهتدون ولقد آتينا موسى الحساب لعلهم يهسدون وجعل مبنى مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وجعل مبنى مريم وأمه وآولناهما إلى رضوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل مِنَ من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون علي يا أيها آيَاتٌ وَأَمْرٌ صَرِيحٌ إِنَّ الَّذِينَ تَمَنَّوْنَهُ عَلَيْكُمْ قَدْ أُفِيءَ بِهِ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاسْتَقِيمُوا وَإِنَّ هَذِهِ أمتكم أُمَّةٌ متوعدا وانا ربكم فاستقيم فاتفقوا امره بينهم ذورا فاتفقوا امره بينهم ذورا قلوا حزب بما لديهم فرحون قلوا حزب ما لذن فرعون فذرهم في غمرتهم حتىين فذرهم في غمرتهم حتىين أيحذون به من مال وذنين أيحذون وبني نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إن الذين هم فَشَيَّتْ رَبَّهُمْ مُشْتَقُونَ وَالَّذِينَ هُم بآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ هم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اولائك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب يوثق بالحق ولدينا كتاب يوثق بالحق وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون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 أخذنا مثر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون حتى إذا أخذنا مثر بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون لا تنأو اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تثلى عليكم فكنتم على أعصابكم تنكصون قُلتَ سَنَ أَيَاسِي تُسَلَّى عَلَيْكُمْ فَتَنْتُمْ عَلَى عَقَادِ كَتِكُونَ مُسْتَكْبِرِينَ <تصفيق> <مس ذِهِ سَاهِرًا تَهْذَرُونَ مُسْتَكْبِرِينَ ذِهِ سَاهِرًا تَهْذَرُونَ أفلم يتدبعوا القول أم جاءهم ما لم يأس آباءهم الأولين أفلم يتدبعوا القول أم جاءهم ما لم يأس آباءهم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق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 فسدت السنوات والأرض ولم تيني بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون بلأتناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّدُوا رَبَّكَ قِنْ أَم تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فخَرَّدُوا رَبَّكَ قِنْ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وإنك لتدعوهم إلى صراط مشتفين وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنافهون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنافهون ولو رحناهم وكشفنا ما بهم من برز للكذب في قوياهم يعمون ولو يعمون ولقد أخذناهم بالعذاب فمستكالوا لربهم وما يتضرعون. ولقد لربهم وما يتضرعون. أَسَاءَ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَدْنَ ذَعْدَى كَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ أَسَاءَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَدْنَ ذَعْدَى كَدِيدٍ إِذَا فِيهِ مُبْلِسُونَ وهو الذي أنجأ لكم السماء والأرض والأفقه وهو الذي أنجأ لكم السماء والأرض والأفقه وللمن ما تشكون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار وهو الذي أفلا تعقلون أفلا تعقلون بل, قال بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا مثل ما قال الأولون قالوا إذا بثنا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 وآباهنا هذا قل إن هذا إلا أساق في الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن تعلمون قل لمن الأرض ومن سيقولون لله قل أفلا تذكرون؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون؟ قل ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكو كل شيء وهو يدير ولا يدع عليه إن كنتم تعلمون. قل من بيده فَإِنْ كُنْتُمْ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ يُذِعُّ وَلَنْ يَجُرَّ عَلَيْكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَإِنَّكُمْ تَصْحَرُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَإِنَّكُمْ بلأتناهم بالحص وإنهم لكارهون بلأتناهم بالحص وإنهم لكارهون ما سخذا الله من ولد وما كان معه من إله ما سخذا الله من ولد ما كان نذر إله إذا لذهب كل إلى إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض إذا لذهب كل إلى إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون تبعان الغي عن ما يشكون علم الغيب والشهادة فتاعل عن ما يشكون علم الغيب والشهادة فتاعل ما قُل إِنَّمَا مَا رب بما سرن وعظ ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين واننا على ان نريك ما نعدهم لقادرون و إنا لا, لا أنذركما نعيمهم لصالح إلى فعل التي أحسن السوء إلى فعل التي أحسن السوء نحن أعلم بما نحن أعلم بما يصفون, نحن أعلم بما يصفون وَقُـرْءُ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ بِكَ مِنْ الشياطين وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب يرجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك لعلي نعم صالح في ما ترى. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراءه دوزخ إلى يوم يبعثون. كلا إنها كلمة هو كُلُّ مَا فِي الزَّوْجِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنَسَابَ بينهم يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ يومئذ ولا يتساءلون فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن تقلت موازينه فأولئك المفلحون وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَّخَالِدُونَ وَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَجَوْا أَنفُسَهُمْ فِي جَنَّةٍ مَّخَالِدُونَ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تسلى عليكم فكنتم بها تكذبون ألم تؤمن آياتك لا عليكم فتكونون فيها تسببون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شق وكنا وكننا قوم ضالين. قال ربنا غلبت علينا شق وكنا نقم من ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا اخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون قال اقسوا فيها قال اغشبوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير راحيم كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فأحسر لنا ومحرنا وأنت خير راحي فاتخذتموهم سخريا حسنا أَأَنَسُؤُكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ تَتَّخِذُونَ سُخْرِيًّا هَزَاءً أَأَنَسُؤُكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم أم الفائزون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم أم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين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 وَمَا إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قَال إن إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ أفحسبتم أنما غلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم لا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 ما حشاه وينذر ربك إنه لا يسلح الكافر وقل ورد في الورحة وأنت خير الواحيم وقل ورد في خير